وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَنَا نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ بَلِ الْيَافِتُ نَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِنَ تَخْلُبُ لِي بِمَا أَغْنَى عَنُّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ سَنُبُ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ أُولَئِكَ يُصِيبُهُم سُوءُ عَذَابٍ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ أَوَانَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ قل يا عبادي يا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله ميعا ان هو هو الغفور الرحيم وانيب الى ربكم و ان من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ல மூலி திய க انتقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت